Mm-hmm. <laughs> ألا يا نفس هل ضاقت بك الحيل لكي تغزي الفؤاد وفيه نقتتل كأنك لا تريدين السلام ولا ترين بأننا بالحب نكتمل ترينا بأننا بالحب نكتمل إذا من نصر حالفني فذاك لك نجاة من عذاب ليس يحتمل ونصرك ويحك سبب لمهلكنا ففيه النار والحسرات والخجل ألا يا نفس إن هواك يهزمني ويحصد جيش صراري فما العمل هززتك هزت الزلزال للجبل فخارت قوتي واستمسك الجبل فخارت قوتي واستمسك الجبل دعوتك عند بيت الله للندم وعدنا للديار فطارت الجمل تناسيت العهود فإن دمعتك التي ذرفت على ما ظن به السلون سبحر رغم ذلك نحو امنيتي لعل سفينتي لمرادها تصل لعل الله يرسيها على يباسٍ رحيب ان رات العين تكتحيل رحيب إن رأته العين تكتحل Oh mm -hmm. <laughs> <laughs>